يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباليق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتقيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مصدود وطلح منبود وظل ممدود وما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهم إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة الأخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بالد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يطرون على الحنف العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّ لَمَدْعُوسُونَ أَوَآبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ